قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعزنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين